117. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 118. فما أوجفتم عليه من خيل عليهم من خيل و نار ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افى الله على رسول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 ما أتو و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ